شبكة ملامح تقدم في يوم الأيام يذكر أحد المشايخ ذهبت إلى أحد المجمعات وإذا بذلك الشاب في سيارته ويبكي فأتيت إلى هذا الشاب أنظر لماذا يبكي موقف يقول رأيت وهو شاب في زهرة شبابه ويبكي يقول جيته قلت تسمح لي خمس دقائق وهو يصيح ويبكي هذا الشاب يقول عطاني جواله قال اقرأ الرسالة قرأ الشيخ الرسالة ومكتوب في الرسالة حبيبي مهند لا تزعل حولت بحسابك 280 ألف ريال الله يا جماعة قال هذا الشيخ زين ليش تبكي الآن بحسابك 280 ألف ريال هذه الرسالة من أبو مهند قال يا شيخ والله إنه في حسابي الآن 280 ألف ريال وهو يا أخوان من الأثرياء وراكب سيارة من أفخم السيارات ما في مكان في العالم إلا وجيته ولكن والله إني أشعر بهم لا يعلمه إلا الله جل وعلا يا شيخ والله ما لقيت الراحة ولا السعادة قال تسمعني خمس دقائق قال تفضل يقول جلست معه ذكرت بالله سبحانه وتعالى قلت يا مهند السعادة ما هي في الأموال ولا في السيارات ولا في السفر ولا في الأغاني السعادة. السعادة لا يملكها إلا الله جل وعلا. من عمل صالحا من ذكر أو ثا وهو مؤمن فلا نحيي أنه حياة طيبة فلا نحيي أنه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ما في سعادة إلا مع الله الله جل وعلا اختصر علي وعليك الطريق أن هذا القلب لا يطمئن ولا يسعد إلا بذكره جل وعلا يقول ذكرته بالله يقول حتى سكت قلت يا مهند أنصحك تروع عمره خذ عمره وغير جوك وغير إيمانك وجدد إيمانك حطيت رقم جوالي ثم مشيت وبعد كم يوم دق عليه مهند قال يا شيخ أنا مهند وأبيك تروح معي المكة المكرمة لأداء العمره يقول الشيخ رحت معه يقول والله نحن نطوف على الكعبة وفي الحرم ومهند يبكي لكن بكاء اليوم غير بكاء من أربعة أيام من أربعة أيام كان يبكي نعم لكن بكاء في هم وحسرة ولكن هذا البكاء بكاء ندم وبكاء توبة ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى. بكاء ندم وبكاء توبة ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ما أجمل دموع التائبين. ما أجمل دموع التائبين. يقول الشيخ بعد أن انتهينا من العمرة ورجعنا يقول صار عندي شغل تركته بعد كم يوم يأتي الاتصال نعم قال الشيخ أنا أبو مهند يا شيخ ترى مهند مات اليوم في حادث والصلاح عليه اليوم لا إله إلا الله مات مهند لكنه مات وهو تارث مات وهو قد صحح العلاقة مع الله جل وعلا أنا وأنت متى نجدد التوبة أنا وأنت متى نعلم المقصد الحقيقي من وجودنا في هذه الدنيا والله ما أوجدنا الله إلا من أجل أن نتعرف عليه الله ما أوجدني وأوجدك يا عبد الله إلا من أجل أن نتقرب إليه سبحانه وتعالى الله جل وعلا خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد الله يخاطبك أنت أيها الإنسان لا يخاطب سواك يا الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك هذه نهاية الشاب مهند لما تعلق قلبه بالله جل وعلا قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح